يلاحق بثناكم ين تفسير تبرت متكرروا دارم اند تعلمدو كسوره الشعراء كما 223ኛው وانك تنسالن كما 223ኛው وانك منشاءه يهود سوت يه نبي الله عاد المرسلي عاد و وش مرسلوتين استسببلو يا عاد አንድ ነብይናቸው ለምን እንደሆነው ነብያቶች ሁሉ ማስተባበሉ ያለው ብለናል አንድ ዩን ያስተባበለ ሁሉ ሁሉንም እንዳስተባበለ ነውና ነው ነው ሲጥ قال له اخوه هود الا ستقول وعندما جاء هود الله انصروا مني بل وتايقاቸው مسكراتني لكم رسول امين اتقوا الله واتبعوني ان انصروا ان انتاذوني علىاتكم وما اسالكم عليه من اجر ان انتم منكم كفيال تطيقاتهم من اجري الا على رب العالمين يا ايهني كفيا بعلمات جه تعالى ان جن انتم لا يعلم منكم فلو نيال بلااتكم انصروا الله علىاتكم انتم أتبنون في جنبالات هنا بكل ريع بكفتن يا بقربت ريع ما لس كفتن يا اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواز الطرق المشهورة يبنون هناك بنيانا محكما هائلا باهرا أتبنون بكل ريع آية معلم لأنك انتعوتش لنا كفتان يا فربتاني تسرى لا هنا وتتخذون مصانع فابريكا وتتخذون أي تصنعون مصانع او الوروج المشيدة والبنيان المخلط مصنع مصنع ما اصنع مالت ما امرتها وإن ما اصنع مالت فتأمت لأنك ها؟ بكل يعين آية تعبثون وعلى فتكى وطبت ماهو استقل لطبت ماهو تعبثون وعلى فتكى ذلك لا للإحتياج إليه أصبحتوا سايوان لا استقل لطبت وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لازن تعلم يمثن وروب مسلواته تعالى اللعنة حسن صوت شنة قنبالاته وإذا بطشتم بطشتم جبارين ستتماتوا ستقلوا كفوتك أكتاتك ألاكتب أم كفتن يا قفيتم واللابت سيسرى ألاكتب أي يسفهم بالقوة والغنغة والجبرون فاتقوا الله وأفيعون الله انفروني انتاززين وعبدوا ربكم وأفيعوا رسولكم قالوا الناس كذب هذا واتقوا الذي يان جيتا تعززوا آمدكم بما تعلمون إننا تم استوقفين بيسد تأشتوا يولا جيتا إن بن لننته بزو ነገር ሰጣችሁላ الله ያን የምታውቁት ነገር ሁሉ የሰጣችሁኝ ጌታ ታዘዙት ፍሩት ባላችሁ አላችሁ ሁድ አመድኩም بانعام እንሰሳዎቹ ሰጣችሁ እንعامስ ثلاثه ግብሎችኩን ከፎቹን በጎች ዲየሎችን ወበنين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني آن يسلقك كثيراً لا تشهل له النار لا تشهل الله انفرو يقولوني عما أدرقوا أبقى لا تشهل مجر شاكاً يتطعث يمثالت من المججة تشهل قالوا أهل مل أوعثت أم لم تكن من الواعظين بيت مكرنم كما كاري واش بعت ذنب لأنه مثل فل فوق إنيا منم لو تعنامت عم تدرك على هنجا راتش إن هذا إلا خلق الأولين إنيا هنيان لنبت إن هذا إلا خلق الأولين يقدمت سوت بحار نجي ليلى ديس نجر يماطنو نجر يلل ان هذا الا خلق الاولين طرأ بعضهم ان هذا الا خلق الاولين بفتح الخاء وتسكين اللام قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلى خلفه مجاهد يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين كما قال المشركون من قريش وقالوا أساطير الأولين اكتثبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقال الذين كفروا لنسلموا إلا إن هذا إلا خلق الأولين خلق الأولين جين الأولين من الأباء والأججال ينبر الفثن إن هذا إلا خلق الأولين كانت بفتم ينبروا سوى تواتين يمطو يسبق بث يذبر ابابال لو سمتنا الكذبه فيتم ان هي الا اساطير الاولين وقالوا أساطير الأولين اتتبعها فهي تملى عليه بكره وافيلا جالوت ماعز خلق الأولين خلق الأولين ولا تنكر أفع الله معناهم خلق الأولين قال يدروا سواج عبابا لنا في دمين ينبروا بلوتا اللي هنالنجر هذا إلا خلق الأولين كهنا لقمو إنيا يعلنا بس يدروا سواج ينبروا منم ساقيرنا خلق كهنا يا ساتيون يستمروا تشون يركزون يتلمدناون كانت ابيتم نبينا أن ينهالولو دي موكروالو ولو قالا لكن انيا يازنو حياتوچاتين عباسيتوچاتين نو ولا مالك <تصفيق> فكذبوه وما نحن بمعذبين انيا بنفسو ما انقطع انيا فكذبوه اندي بما ليس عاثبلوه فااهلك غناهم اعفاناك تعالى الله ان في ذلك لا ايه يئم بما دراجاتك تامر الله وما كان اكثرهم مؤمنين ارجانيوجاجاو امانيو تش يدل وان ربك له هو العزيز الرحيم يعني انت جيت عاشنا الله, الله بعدما حذرهم وأنذرهم ورقبهم ورقبهم وبين لهم الحق ووضعوا وان علينا وما نحن ب تاركي آلهتنا سور لا وما نحن ب تاركي آلهتنا ايها آمالطوチャچيلن انتم عالوت عن قولك من أجل قولك وما نحن لك يؤمنين عن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء علينا او عدت أم لم تكن من الواعظين بات بعد بات مكرن بسوري من ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود للمرسلين ثمود من باله بهرس بهر دمه, دمه هز بدمه نبي يأتونه عسكر إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تستقوم صالح وإنما أكثروا صالح اللهم أكثر منه ألو. صالح يكافرون تو وندم ناتشو صالح صالحاً يكافرون تو وندمي لاب نبي ناتشو صالح ها ها يشقاو الماتشو اندات رسول رسول كي رسال شقرين او ود أبلو سيتشتها والله اندات رسول ينو اهو القبزو Изо йе расофрум те кафлуаллатуал. Эним чафан хон нантам йе рафсату ачграчу. Сала лоундиммочачо аласат такуналу баширк лай яаллоундиммочачо. Йе сига дэрэлочачо намалатно. Йе сига йемериннэ зингнаун айту вондиммедил андин кристиянэ санесте медиалай махабарауи макэнаньялай санеста хат አንደሱት ቻሉ በቃ ሰው እንደው ቀዳዳውን የታገኘው ብለው እጁ በአዛሪማ ታደልም ይሉ እሺ ምን እትሉ ነው ኑ ወንድም ነው ኑ ወንድም ነው ለካፊሮቹ ለወንድሞቹ እንዲያ ላይላል صالحهم እንዲያ ላይ ሆድም እንዲያ ላይላል اخوهم إنما المؤمنون إخوة ها بكالة بكالة يا أولا العلماء اشتوش عكموا نساة عدل النص من تأطو السنة نجرن نجرن نجرن نحكا أطعو معي ولا أولا كذب السمود المرسلين إذ قال لهما هؤهم صالحون على تستقون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واتيعون وما اسالكم عليه من اجر ناجير الا الى رب العالمين يحل الملثي هون الله انصرون ينتازذوا حساب الخلق الفلكم كننت حسابي يتزندن غن بس لا من متى التوية مسلاك تهل لنه باعلات توبت ان دا اللات في جنات وعيون بعد كل توتش النابة وانزوش بمن وزروع ونخل طلعها هاضين وزروع وفاعت كلتوث وناخل بتمر بتمر ذاقوت وسط وصف طيب آباوا يميامر بهونوت لا يتت متتوي مثلاتو حال ايو نم من الجبال بيوثا فارحين كغاراوش يميامرو يميامرو بيت وشنة ارباشتو ترال لكتوهنم سو جنگاي در عربو بيته سرال سو برات منعمن عربو بيته سرال انه سودامو كامل نبار بيته ميسروت سرالون تر عربو بزي من مسكوت منعمن عادر قو بيته زيو خلقوش نباروات يأهد من نوره على الرسل بك وتنحتون نحت هذا الرجال في أرضات فالفلاسة من عمره يندمانه إنه إيانا عنده لا زل بيت بيت نقارعون من, من, من نور جمره مموت النبال نقرأ يستهد الله وأطيعون الله نفرون ينتززوا ولا تطيعوا أمر المسرفين يا انجا دنبريان لفو سوشن بودا لا تطيع عمر المسلمين الذين يفسدون في الارض انجا بمر يتلاقي يم يطفو يهنو ولا يسبحون يم يسامر يهنو قالوا وعلوا عند السمال فسادو انما انت من المسحرين انت مالاتي فتدق مبادشو سوشنة ما أنت إلا بشر مثلنا لكن دنيا ما السلسة ونجيل إلا قبال الله ما أنت فأتي بآية إن كنت من الصادقين أوليك هلك بمثلون برهلو تتعمر عم تعالى ناظر قال هذه إناقة تعمر فالله يجعو إتشو إتشي إتشي كم اللج لها شرب ولكم شرب يوم ما له للصوام يتاوققن اللهات لانتم يتاوققن اللهاتو عند كنو صات تطالچ عند كن لانتم تتقاد اللهاتو ولا تمسوها بسو فما تكون غير اندات نكوار المجان لا يوى السلبات عند زيال كنجاو السي نتعلم النواة قالونا فاعتروها وفقات فأصبحوا نادمين ودعونو قطع فمتا لزيالوها لا بيس السفيت يونان هذا السفيت كنو صاروا نادمين يوم لا ينفعوا النجم فأخذهم العذاب فتعثوا للرسباتك إن في ذلك لا آية وما سانى أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لا آية يأتي بما أدرد لا يمكننا أن أخذك بل يمكننا أن أخذك أن أخذك أن الناس لكتعث ما أبقى لكتعامرنا لكتعامرنا يأتي بما أشهدنا عزيزنا لكن أمام نبر انما أنت من المسحرين مسحرنا كما وشنا ما أنت إلا بشر مثلنا أنت إذنو كنية تليتها بمن تليتها أنو أنت آه... نبيي لي مثله بل إلا يلي أقولك يذكر عليه من بيننا كنية ما هاتك التمرت أولا السملة تمطلت بل هو كذاب عشر وشتامنا واشونا تبثنيانو سيعلمون غدا من الكذاب الاشر الله فانه قيل له ما الواشه ندونه ما يا قطافيو على الله سبحانه وتعلي. من المسحر ما في ذلك جنب قد مبنوا فمنهم مقترح عليه ايه ياتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم تامروا وقد اجتمع ملؤهم وطلبوا منهم أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقصاً عشرا وأشاروا لها صخرة عندهم من صفتها كذا وكذا تعمر طيقاتشو تعمر أمتا أعوناتنك هنا نبيك هنا اللهم تلقوك هنا تعمر أمتا تعمروا لهم جمالهم جمالوا لهم ملقوا عن دين دين دي هناك يدرسك كذي جارانوا لهم والسنو الله لا صخرة عندهم من كذا وكذا فعند ذلك أخذ عليه من نبي الله صالح العهود والمواثيخ لينما أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنوا النبي او ليصدقنا ولا يستبعنا فعطوه ذلك ما هو أنه من تراجع الله تراجع الله تقبل الله تراجع الله أو يراجع كدين جاي جمالك وطا جمعنا جمعنا شلواز يدرس السنوار لا يدرسك لا تولي يقربك فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثلاثة درساته ثم دع الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم الله يطيق ثلما في النساء اللاتجة ولمنه تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة العشراء على الصفة التي وصفوها فآمن بعدهم وكفر اكثرهم يتبالوا وغارا لا غارا وتسنتك جمل تصدق قالت يتبالى ملك الله يا ركزك عشرين يدرسك لتولد يكربت قال هذه ناقه يا وملائكتي تقول لي بطاشناك انجديه يا الله خلق بلغاتكم تصاتوا هذه الله وايا يبلغاتك لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الذي عندكم نائم من انتم بالليلا كان دمو للسوا ذا ثلاثه ثلاثه الصحى بيسوق على راسه فبثو نجر اندك اندكوا عذاب يوم عظيم قطعت يماط السوام كنقتكم فحذرهم يقمه الله ان اصابوها بشو فمكثت الناقه بين ظهورهم حينا من الدهر يريد الماء وتأكل الورقه والمرعى ويستفعون بلبنها فيحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا لا دمهم يدم بزام ودنيا نش لبذو يتسوى وتصا يي على دل فلم اطال عليهم لامد وحضر شقاؤهم وحضر شقاؤهم تمالوا على قتلها وعقرها من من دمالنا دمالنا مردنا سينقامل لمدانا أسين وكرالوا الذين بعث أشقاها فأخذهم العذاب فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب وهو أن أرضهم وزللت زلزالا شديدا صنع في وضع الناس مريسوا تنكتتا وجاءت مسيحة عظيمة اكتلعت القلوب من محالها واتاهم من الامر ما لم يكونوا يحتسبون واصبحوا في ديارهم جالسين مرس سينتتكت عنده ليلاول ما يزال شاله انذ زي لم يودغودت كلهم يتنططوا زياده خلاص ينقطقاطيو بذاتنا أنت الموتو بيات كبابيو تسنجلو تسنجلو من واقع وما كان أكثر إلا بذلك الآية وما كان أكثر هم مؤمنين وإن ربك لهو الحزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين يلوث وشن نبيات الشناس قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون لوط لو أندم واندم لوط اللهم أكثروا من الوجه إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتعوا إني يا اللهم لك تنينا اللهم أكثروا أن ينتظروا وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين رب. إن عشوكونا. عشوكونا. من ذفر تشكونا فأيك أراب لا تشكونا ألتأيك من العالم تعالى مولو وند تنتقلن يلاچو وتذرون ما خلق لكم الله يفطرلكم تتواللچو الله يفطرلكم مالك سيتنا وندجو غريم ونث اللي دابا ديزالاررج الله شنو تتاچو وند من ازواجكم بل انتم عادون ديماري امثالفو سوتناچو نانته قالو لا الا بتنتهي يا لوت لا تكونن من المخرجين نون ماتا لوت ما تعرف كونه كهاجر كميبرروا تهون الله هابه سفروا مسلك النور قلنا ستطوا اتسكمه ما عرفت القامك ما عرفت شنو باسك ما عرفت ولا دي من المخرجين من انجي. انجي من <تصفيق> <أه>؟ <تصفيق> في بارر الله قال الله يشابينجي انجي بقات مقام يتسمع ما مندر الله ها ما سفر هنا قال مسلك بزيان بزين بلوا عباروا ما صوتات فلوطان انيانك على المسل كي هي انيانا السرار انيانا تدوار متوابزك هون من المخرج توانا الى <تصفيق> قال اني لعملكم من القالين تني انيانا تدوار كمية انو سوشنا قال ايقلي متلعتنو قالين متلعتنو ربنا الجني و اهلي مما يعملون يتين ينبتت تدوار جنن نسو كميارا بذنقر لنزاوط عنا رب فنجيناه واهله اجمعين لوط بنت السننا بيت سبول كلاتهم نزا وصلنا عند ستكر عند داروج الا جوزن عند تارو دي في الغابري همي تقوت سوا تاع دركنا مسطاتونا هم دمرنا الاخرين ليل وفي البموله اطفاناكوا كذا عليهم مطرا ذناب نو يا زلن بن باتيو بلاچو لايدا فاءه مطر المنذري لا يوردو ذناب بت قام نو ميقفوا ان في ذلك لا ايه بذيه الكتنا بذيه تاريخس بزو تامر ويم تقام يتامر الله وما كان اكثرهم مؤمنين بزوجو جناماجيو تشا يدلوم وإن ربك له هو العزيز ال ያንተ ጌታ አሽናፊና አዛኝ ጌታ ነውና ይላል ነብዩላህ ሉጥም ቢሆኑ ልክ እንደሌሎች ነቢያት ነው ሰዎች ከሌሎች ነይት የሚያረጋቸው ይሰሩት የነበረው ተግባር የያስቀያሚ ወንድ ለወንድ የሚደረገው ጉብረሰዶብ የመጀመሪያ ሰዎች ነው እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንደነ እንደውር ማያቱን ተተው አንተ ነገር ማስተደርግ ከሆነ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِهِ لُوطُ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ إِنَّ غَارَ بِذِي بَأْرٍ لِتَقْتَلَ أَشْيَلُمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ مِنْهُمْ مُنَافِقُونَ الَّذِي أَغْوَى قَوْمَ الصِّدِّيقَاتِ فَلَاجِئُوتُنَا يَا لُوطُ إِنَّكَ بِتَسَاوِجِ أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه? إنما A 부ra Bianani morally terminar Mani A fleha